بسم الله الرحمن الرحيم ياسمين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما 119. وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 110. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون 111. وجعلنا من بين أيديهم سجدا ومن خلفهم سجدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 119. بِكُمْ بكم لئي لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم 110. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء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 بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة و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 ذلنا محضرون، وآية لهم للأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا، وأخرجنا منها حبا ف منه يأكلون، وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 114. أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون 116. اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 111. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 112. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط, فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون 113. ولو نشاء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن عميرهن نكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو علم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 نصرهم وهم لهم جد محضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإنسانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٍ وَضَرَبَ لَنَا أَسِي خَلَقَهُ وَلَمَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَنَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 116. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 117. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء